ليعم كل مخلوق كما تقدم في السجدة قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه والتسوية التقويم والتعديل وقد خلق الله كل مخلوق مستويا على أحسن ما يتناسب لخلقته وما خلق له فخلق السماوات فسواها في أقوى بناء وأعلى سمك وأشد تماسك لا ترى فيها من تشقق ولا فطور وزينها بالنجوم وخلق الأرض ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وجعلها فراشا ومهادا وخلق الأشجار فسواها على ما تصلح له من ذوات الثمار ووقود النار وغير ذلك وهذه الحيوانات في خلقتها وتسويتها كما قال سبحانه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت اما الانسان فهو في احسن تقويم كل ذلك مما يستوجب حقا له سبحانه أي يسبح اسمه في ذاته وجميع صفاته حيث جمع بين الخلق والتسوية لكمال القدرة والتنزه عن كل نقص قوله تعالى والذي قدر فهدى أطلق هنا التقدير ليعم كل مقدور وهو عائد على كل مخلوق لأن من لوازم الخلق التقدير كما قال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر وكقوله قد جعل الله لكل شيء قدرا وهذه الآية ومثيلاتها من أعظم آيات القدرة وقد جمعها تعالى عند التعريف التام لله جل وعلا لما سال فرعون نبي الله موسى عن ربه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقد تقدم بيان عموم قوله جل وعلا الذي خلق فسوى وهنا قدر كل ما خلق وهدى كل مخلوق إلى ما قدره له ففي العالم العلوي قدر مقادير الأمور وهدى الملائكة لتنفيذها وقدر مسير الأفلاك وهداها إلى ما قدر لها كل في فلك يسبحون وفي الأشجار والنباتات قدر لها أزمنة معينة في إيتائها وهدايتها إلى ما قدر لها فالجذر ينزل إلى أسفل والنبتة تنمو إلى أعلى وهكذا الحيوانات في تلقيحها ونتاجها وإرضاعها كل قد هداه إلى ما قدر له وهكذا الإنسان وقد قال الفخر الرازي إن العالم كله داخل تحت منطوق هذه الآية أما معناها بالتفصيل فتقدم للشيخ رحمه الله تعالى في سورة طه عند الكلام على قول الله جل وعلا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله تقدم للشيخ رحمه الله معنى نقرئك في سورة طه في الكلام على قول الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وبينه بآية القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقوله فلا تنسى بحثه الشيخ رحمه الله تعالى في دفع إيهام الاضطراب مع ما ينسخ من الآيات فينساه وسنأتي عليه لاحقا إن شاء الله تعالى قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى هل إن هنا بمعنى إذ أو أنها شرطية وهل للشرط مفهوم مخالفة أم لا كل ذلك بحثه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بتوسع في دفع إيهام الاضطراب ورجح أنها شرطية وقسم المدعو إلى ثلاثة أقسام مقطوع بنفعه ومقطوع بعدم نفعه ومحتمل وقال محل التذكير ما لم يكن مقطوعا بعدم نفعه كمن بين له مرارا فأعرض كأبي لهب وقد أخبر الله عنه بمآله فلا نفع في تذكيره قوله تعالى سيذكر من يخشى تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان الحكمة من الذكرى ومنها تذكير المؤمنين وذلك في الكلام على قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين في سورة الذاريات قوله تعالى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى أي بسبب شقائهم السابق أزلا كما قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا نفى عنه الضدين لأن الإنسان بالذات إما حي وإما ميت ولا واسطة بينهما ولكن في يوم القيامة تتغير الموازين والمعايير وهذا أبلغ في التعذيب إذ لو مات لاستراح مع أنه يتلقى من العذاب ما لا حياة معه كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه بيان معنى ذلك في سوره طه عند الكلام على قول الله جل وعلا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أسند الفلاح هنا إلى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفي غير هذه الآية أسند التزكية لمشيئة الله في نحو قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وفي آية أخرى نهى عن تزكية النفس وقد تقدم للشيخ رحمه الله بيان ذلك في سورة النور عند الكلام على قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد على أن زكى بمعنى تطهر من الشرك والمعاصي لا على أنه أخرج الزكاة والذي يظهر أن آية النجم إنما نهي فيها عن تزكية النفس لما فيه من امتداحها وقد لا يكون صحيحا كما في سورة الحجرات من قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء فحتى نلقاكم مرة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته